وان شرط شرطا منهي عنه في الشرع فلا قيمة لهذا الشرط ولا خيار له في الرد اشترط في هذه الجارية ان تكون مغنية مثلا واشتراها بغالي الاثمان فلما ذهب بها وجدها لا تحسن الغناء هل له الرد؟ نقول لو كانت هذه الصنعه او الصفه او الميزه مباحه لحق له الرد كما قلنا في الطباخه مثلا اشتراها على انها تطبخ فاذا بها لا تحسن الطبخ فله الرد لكن هذه اشترطها انها تغني فوجدها غير مغنيه نقول قف اولا الغنى حرام ولا يجوز شراء الامه للغنى ويحرم أخذ الثمن الزائد على قيمتها المعتادة إذا كانت مغنية قال العلماء مثلا إذا سبيت الامه أو جاءت من الكفار بشراء فوجدها صاحبها مغنية فلم يرضها لنفسه ولا يريدها لأنها مغنية فأراد بيعها إذا قال عند البيع إنها مغنية ستساوي غالي الأثمان وإذا قال إنها ساذجة يعني ما تحسن الغنى سيكون قيمتها أقل قال العلماء يبيعها ساذجة يبيعها جاهلة بالغنى لا يبيعها بهذه الصفة لأنه أخذ قيمة على صفة محرمة وهي الغنى وكون الجارية وإن شرط الغناء في الامه فهذا الشرط ليس بصحيح وجدها غير مغنية فلا يردها أو في الكبش أنه مناطح بعض الخراف مثلا جيد في المناطحة يناطح أمثاله وما دونه مثلا فهذا اشترى الكبش لأجل أن يناطح به يغالب به فلا يجوز لأن هذا محرم تسليط حيوان على حيوان من المناطحة ما يجوز لأنه ليس في هذا مصلحة وفي الديك أنه مقاتل إذا اشترط أن الديك هذا إذا رأى أي ديك أجنبي عن قاتله واشتراه على هذه الصفه ثم وجده بخلافها فهل له الرد؟ لا ليس له الرد لأن المقاتله في الديك منهي عنها مثل قال فهو كالزنا في الامه اشترط في الامه مثلا أنها تجني ما تبالي بالزنا ولا تمنع من هذا كأنه يريد الكسب من ورائها ثم تبين له أنها عفيفة بخلاف ذلك فهل له أن يردها لأنها عفيفة لا يحرم عليه أن يستعملها في الزنا في الكسب في الزنا لأن هذا كان في الجاهلية كان الواحد منهم يتخذ العماء الكثيرات وتكون نفقته من جمعهن من كسبهن الخبيث يطلقهن في الزنا ويأتين بالأموال يسلمنها لأوليائهن كما في قوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعففا فيحرم على الرجل أن يكره أمته على أن تزني لتجمع له المال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين <تصفيق> يقول السائل نشاهد بعض الناس يرتكبون المعاصي في هذا المكان الطاهر مثل شرب الدخان في الساحات الخارجية فما واجبنا تجاه هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يشرب الدخان لا قرب المسجد الحرام ولا بعيدا عنه لأنه خبيث من الخبائث والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائس ولا يشك عاقل في خبث الدخان بأنه مضر في البدن ومضر في الدين ومضر في المال ومثقل عن طاعة الله فيجب على المسلم أن يتحاشاه وأن يتحاشاه يسعى في التخلص منه ثم اذا ابتلي به فيجب عليه ان يستتر بستر الله جل وعلا ولا يفضح نفسه ويعلن بانه عاص لله جل وعلا فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كل امتي معافى الا المجاهرون المجاهر الذي يجاهر بالمعصيه لا حياء عنده ولا خوف ولا يستحي من الله ولا يستحي من الناس فلا يجوز له أن يجاهر بالمعصية وخاصة في الأماكن الطاهرة قرب المسجد الحرام فإنه يؤذي إخوانه المسلمين رواد المسجد الحرام وغيره من المساجد يقول السائل هل تشترط البسمله عند تكبيرة الإحرام لا يصح أن يكبر لا يشترط بل لا يصح أن, يكبر أن يسمي عند تكبيرة الإحرام لأن التسمية عند تكبيرة الإحرام بدعه كان يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر نقول لا هذا لا يجوز هذه بدعة في الدين وإنما على المرء أن يتجه نحو القبلة ويرفع يديه حذو منكبيه ويكبر تكبيرة الإحرام ولا يأتي بألفاظ قبل هذا للبسملة ولا يأتي بالنيه لفظا لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعه فهو بنيته هو بقلبه ينوي أن يصلي قام لماذا؟ قام ليصلي والله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسه ولا تخفى عليه خافية فلا يجوز أن يأتي بألفاظ ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول نويت أن أصلي لله صلاة المغرب ثلاث ركعات كل هذه بدعه نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات وهكذا هذه بدعه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر امته من البدع يقول السائل عندنا مناسبه زواج ويكون بين الطرفين من الرجل والمراه من الماكولات حتى تكون شب شبيهة بالإسراف فما الحكم في هذا الإسراف لا يجوز والتبذير لا يجوز ولا يجوز المغالات في حفلات الزواج ولا المغالات في مهور الزواج لأن المغالات في الحفلات والمغالات في المهور كل هذا مما يجعل الزواج صعبا وكلما يسرت أمور الزواج فهو أبرك للزوجين وأنفع, وأنفع للمجتمع ويحصل الزواج الكثير بخلاف ما إذا كانت النفقات باهظة فقد يضطر الرجل الذي يريد الزواج وليس عنده نفقات تكفي لما اصطلح عليه بعض الناس إلى الزواج من الخارج ثم تبقى الفتيات عوانس في البيوت ما يتقدم لخطبتهن أحد لأنه لا يستطيع أن يفي بالالتزامات التي يريدونها وفي هذا ضرر عظيم وكلما يسرت أمور الزواج ويسرت المهور وقللت التكاليف فهو أبرك وأخير وأحرى أن يؤدم بين الزوجين بإذن الله أما إذا دعي المسلم لحفله زواج مثلا ورأى منكر فعليه أن ينكر أما إذا كان الطعام كثير ونحو ذلك فإنه يأكل ولا حرج عليه والإثم على من أسرف وأكثر من غير حاجة تقول السائلة بعد مضي ثلاثين يوما من الولادة انقطعت دم النفاس لمدة اسبوع وصمت وصليت خلال هذا الاسبوع ثم رجع الدم بعد ذلك ولكن بشكل متقطع على شكل نقط ثم ينقطع يوما او يومين المرأة النفسة اذا انقطع دم النفاس فعليها ان تغتسل وتصلي وتصوم وصيامها صحيح ثم ان عاد فلا يخلو ان كان على شكل دم النفاس او كان مناسبا ان يكون حيضا في يصادف ايام عادتها التي تعرفها فيعتبر حيض أو يعتبر نفاس تجلسه وأما إذا لم تتيقنه لا حيضا ولا نفاسا فالأصل وجوب الصلاة عليها تصلي ومتى من قطع تغتسل له خشية أن يكون دم حيض أو دم نفاس والمهم أن المراه لا تترك الصلاة إلا لدم حيض صريح أو دم نفاس واضح وما عدا هذا فالأصل وجوب الصلاة عليها يقول السائل ما هي مسألة التورق؟ يقول ما هي مسألة التورق؟ مسألة التورق هو أن يبيع أن يشتري المرء بضاعة لا يريدها وإنما ليبيعها ويشتري ويأخذ ثمنها. هو في حاجة مثلا إلى عشرة آلاف ما عنده وما وجد من يقرضه فاشترى مثلا سيارة بخمسة عشر ألف وباعها بعشرة آلاف وأخذها اشترى سيارة بالدين أو بالاقساط لمدة كذا <تصفيق> هذه مسألة التورق بعض العلماء يرى أنها لا تجوز لأنها وسيلة وحيلة إلى الربا هو تحيل إلى أن يأخذ عشرة آلاف ويلتزم بذمته بخمسة عشر ألف أو نحوها وبعض العلماء يرى أنها لا بأس بها يقول هذه ما فيها ربا وإنما هو اشترى السيارة مثلا أو اشترى البضاعة هيئا كانت أو اشترى السكر او اشتراء القماش او نحو ذلك ثم هو حر التصرف ان شاء باعه وان شاء احتفظ به وان شاء وهبه وان شاء اهداه فهو حر في تصرفه وليس فيها صراحة رباء يقول السائل ما معنى يحرم بيع المغصوب إلا في حالة بيعه على غاصبه نعم إذا كان الرجل عنده شيء فغتصبه ظالم فجاء آخر فقال بيعه علي فلا يجوز بيع المغصوب حينئذ لأنه يبيع ما لا يستطيع أن يسلمه للمشتري عنده مثلا دابة هملاجة حسنة اغتصبها ظالم فجاء آخر فقال بيعها علي وأنا اخذها منه نقول لا يخلو إن كان هذا الذي يريد شراءها أقوى من هذا الظالم نعرف أنه يستطيع أخذها ولا إشكال فلا حرج في بيعها حينئذ عليه أما إذا كان لا يستطيع أخذها بالقوة وليس بأقوى منه فهذا فيه جهاله وغرر لانه قد يشتري شيئا لا يستطيع ان ياخذه وقد يشتري شيئا بثمن الرخيص وهو غال ثم يستلمه فيكون فيه ضرر اما على البائع وإما على المشتري ان استلمه ففيه ضرر على البائع لانه باعه بثمن الرخيص لانه مغصوب وإن لم يستلمه ففيه ضرر على المشتري لأنه دفع ثمنا ولم يقبض المثمن قالوا إلا من غاصبه أو قادر على أخذه الغاصب اغتصب مثلا هذه الشيء اغتصب هذه العين ثم ندم لكنه ألفها وأحبها فجاء إلى صاحبها وقال بها علي انا ظلمتك وانا استعملت السياره الان او استعملت الدابه او استعملت الفرس او نحو ذلك فالان بعها علي وسامحني وادفع لك القيمه فباعها على غاصبها صح لانها بيد غاصبها او باعها على قادر على اخذها من الغاصب يقول السائل أتيت من بلدي ولم أنوي العمرة وبعدما دخلت مكة أريد ان أعتمر فمن أين أحرم؟ ما دمت أنك أتيت بغير نية العمرة ودخلت مكة فلما وصلت إلى مكة بدا لك أن تعتمر نقول أنت الآن نويت العمرة من مكة ولا يصح أن تحرم من مكة نفسها وإنما أخرج إلى الحل وأحرم أخرج إلى عرفات أو إلى التنعيم أو إلى الشرايع أو إلى أي طريق من الطرق خارج حدود الحرم وأحرم وادخل مكة هذا بالنسبة لمن دخل بغير قصد العمرة أما من دخل مكة بقصد العمرة جهلا منه أو قيل له إذا دخلت فاخرج للتنعيم وأحرم نقول لا ما يسوق لك ان تخرج للتنعيم وتحرم ولا إلى عرفات ولا إلى غيرها وإنما عد إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه قال يتعذر علي العود ويصعب علي ولا أستطيع نقول أحرم أخرج إلى الحل وأحرم ويكون عليك هدي جبران لانك اخطات تركت واجبا والواجب اذا ترك يجبره دم قال لا استطيع ذبح الشاه لان ما معي نفقه نقول له عليك صيام عشره ايام يقول السائل أن بعض الناس يقولون أن الجان لا يدخل جسم الإنسان ويقولون بأن الجن مخلوق من نار فهل كلامهم صحيح؟ اولا الجان يدخل في الإنسان ويخالطه لأن الله جل وعلا أقدرهم على ذلك وهو يتشكل يدخل في الجان وقد يأتي بصورة حيوان كلب أو يأتي بصورة قطة أو يأتي بأي صورة من الصور فهم يقدرون على ذلك والله جل وعلا أمرنا في كتابه العزيز بالتعوذ منهم حينما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورتي المعوذتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام يقول السائل كيف يستطيع الإنسان أن يختار الزوجة التي تسعده وترضي الله عز وجل عنه وما هي الواجبات والشروط التي يجب توفرها من الزوجين عليه أن يجتهد في الأخذ بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك عليه ان يسال عن المراه الدينه التي نشات في بيت صالح لانها اذا كانت دينه ونشات في بيت فاسد قد تجرها العدوى واذا كانت غير دينه فلا خير فيها لانها قد تخونه في نفسها او في ماله او تضر به في اسرته واهله فعليه ان يظهر بذات الدين واذا حرص وسال وتاكد من الدين فالله جل وعلا يوفقه للتي تسعده ويستريح لها ويقول انه مارس مع امراه بعض الافعال السيئه وقد اتفق معها على الزواج فهل يستمر اقول لا يجوز له ذلك اولا انه اذا تزوجها وقد مكنته من نفسها بالحرام قبل ذلك قبل ان تكون حلالا له فإنه لن يثق فيها ثم هي إذا عرفت أن زوجها هذا قد مارس معها الحرام وغشها وأساء اليها فلا تأمن أن يستمر على فعله هذا مع فتيات أخر فمدى الحياة وكل واحد منهما يذكر إن استمرت الحياة الزوجية بينهما فمدى استمرارها كل واحد يذكر سوء صنيع الاخر فعلى المسلم اذا اخطا خطا من رجل او امراه ان يتوب الى الله جل وعلا ويندم على ما فرط منه ويعزم على الا يعود ثم يبتعد عن من يذكره بهذا الفعل يبتعد عن هذا و عليه أن يبحث عن المرأة الصالحة وهي أمرها إلى الله جل وعلا إن جاءها كفؤها تزوجت وإلا فقد هي التي ضرت بنفسها وأساءت إلى نفسها حيث مكنت رجلا أجنبيا منها وهي لا تحل له يقول السائل هل من كان أبوه مفقودا أو مأسورا يمكن أن نطلق عليه يتيم يقول هل من كان أبوه مفقودا أو مأسورا يمكن أن نطلق عليه يتيم لا لا يطلق اليتم إلا على من فقد والده يعني مات ابوه هذا يقال له يتيم من بني آدم واليتيم من الحيوانات من فقد أمه فالذي يفقد أبوه يموت الأب وهو حي دون الحلم يقال له يتيم أما إذا كان قد احتلم وبلغ فلا يقال له يتيم أما إذا كان ابوه سجين أو مفقود أو نحو ذلك فلا يقال له يتيم في حال الفقد حتى يحكم بموت والده يقول إنه صام ستة أيام وهو كان عارف في نفسه يقول أنه غدا سيصوم هذه نيته هذا صحيح ما دمت أنك مثلا في الليل أول الليل أو أوسطه أو آخره تنوي أن تصوم غدا فصيامك صحيح وهذا في الأيام التي ورد فيها التأكيد بالصيام و. مثل صيام الست او صيام عرفة او صيام الايام الاخرى التي محددة اما صيام التطوع فهو يجوز ولو نهارا اذا لم يكن اكل من بعد طلوع الفجر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الى اهله رحا، فيقول هل عندكم من شيء يؤكل فيقولون لا والله ما عندنا الا ما ما في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فيقول إني إذا صائم عليه الصلاة والسلام ما دام أن ما في أكل ما في طعام فينوي الصيام نفل عليه الصلاة والسلام وقد يمر على بعض بيوت نساء عليه الصلاة والسلام ضحى فتعرض له من طعام أهدي لهم فيقول ارنيه اني لقد اصبحت او نويت الصيام ثم تقدمه له فياكل صلى الله عليه وسلم فهو قد ينوي صيام التطوع ثم ياكل يفطر وقد يكون نيته الافطار ثم لا يجد طعاما عليه الصلاه والسلام فيصوم يقول هل أقرأ الفاتحة والإمام يقرأ وأقول لا ما دام الإمام يقرأ وأنت تسمع قراءته فأنصت له لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أما إذا كان الإمام يسر أو أنت لا تسمع القراءة لبعد ونحوه فقرأ أو كان الإمام مثلا في صلاة الظهر أو صلاة العصر فقرأ أو بين سكتات الإمام بين قراءة الإمام مثلا إذا قرأ الفاتحة وسكت يسيرا فقرأ فإذا بدأ في السورة التي بعد الفاتحة فاستمع له وأنصت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين